أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والنار